يَا أَيُّهَا النَّذِي يُقَلِّ لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ لَن يُلْغِفُوا بِقُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُكِفُّكُمْ خَيْرًا بِكُم خَيْرًا مِّمَّنْ فقد خانوا الله من قبل فأنكن منهم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ثَ صَركُم فِي الددينِ فَلَكُمُ النَّ أُرُؤِلل عَ قَومِ ذَيينََكُم وَبَينَكُمْ والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم K والذي... لهم مغفرة وعزق كريم والذين آمنوا فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب Inนําmo hவிคุณ ni شيء in